ان الله يحب المتقين كيف وان يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمه يرضونكم بافواههم وتابا قلوبهم يرضونكم بافواههم وتابا قلوبهم واكثرهم فاسقون اشتروا بايات الله ثمنا قليلا فَصَدُّوا عَن سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَا ذنه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 أمة الكفر، فقاتلوا أمة الكفر، إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما كثؤ إيمانهم وهم بإخراج الرسول وهم بإخراج الرسول وهم بدؤكم أول مرّة. أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم, عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم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 وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ فَعَسٰٓا اُولٰٓئِكَ انْ يَكُوْنُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ اجَعَلْتُمْ سِقَاىةَ الْحَجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ كَمَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَوُوْنَ عِنْدَ ذا الله والله لا يهدي القوم الظالمين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 وإخوانكم أولياء إن استحبوا, إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبنائكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وعشيرتكم وأموال نق ترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد وجهاد في سبيله فتربصوا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 قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ولا يحرمون ما حرّم الله ورسوله ولا يدينون وَلَا يدينون دين الحق من الذين أُوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عين يدين وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قوله بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله قاتلهم الله أنا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسي حذنا مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا إلها واحد لا إله واحدا إله واحدا الله إله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 يوم يحمى عليها في نار جهنم ما فتكوا بها جباهم فتكوا بها جباهم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكذبون إن عدَّة الشهور عند الله إثنا عشر شهرا في كتاب الله, في كتاب الله يوم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 إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما لواطئ عد ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين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 إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ, ثاني اثنين إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لا تحزن, لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا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 كن بعدت عليهم الشقه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 ولو أرادوا الخروج لاعدوا له عدته ولكن كره الله بعاتهم كره الله بعاتهم فسبّطهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبقونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتقوا الفتنه من قبل وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول اذلني ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم وإن نجهن مل بالكافرين.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 وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالا ولا يوفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليُعذب بهُ بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وماهم منكم وماهم منكم ولكنهم قوم يخرقون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 أَلَمْ يَعْلَمُوا وَأََّهُ مَيْ يُحَادِدِ اللَّه وَرَسُولهُ فَأََّ لَناَ فَأََّ لَ نَ رَجَهَنَّ نَخَالدَم فِيهَا ذلك الخزي العظيم يحدر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزؤوا إن الله مخرج ما تحدرون ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تَعْتَذِرُوا لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة, نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين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 ك الذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوتهم وأكثر أموالا وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتوا بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخبتم كالذي خاضوا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 أتتهم رسوله بالبينات فما كان الله ليضلمهم فما كان الله ليضلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله هؤلاءك سيرحمهم الله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم واغلظ عليهم وماواهم جهنم وبئس المصير يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّ بِمَا لَمْ يَنَالُ وَمَا نَقَمُ إلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِيَّتُبُو يَكُ خَيْرًا لَهُمْ فَإِيَّتُبُو يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِيَّا تَوَلَّوْا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصْدَقًا لَنَصْدَقًا وَلَا نَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا اهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ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 قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرْوًا لَوْ كَانُوا يَفْطَهُونَ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فأر وجعك الله إلى قائفة منهم فاستأذنوك للخروج فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبداً فقل لن تخرجوا معي أبداً وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِي عَدُوَّهُ إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالقُعُودِ أَوَّلَ مرة مَعَ الْخَالِفِينَ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 يرون واذا انزلت سوره الان امنوا بالله وجاهدوا مع رسوله وجاهدوا مع رسوله استاذنك اول الطول منهم وقالوا وقالوا darnanakum مع القاعدين رضوا بان يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم وطبع على قلوبهم فهم لا يثق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 وخالدين فيها ذلك الفوز العظيم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 ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فيُنبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا قلبت إليهم لتعرضوا عنهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس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 ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما يوفق قربات عند الله ويتخذ ما يوفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم وَسَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا, خالدين فيها أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ومن من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردو عل نفاق لا تعلمهم لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم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 والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى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 لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أنت تقطع قلوبهم إلا أنت قطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة بأن لهم الجنة يقاتلون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 يستغفروا للمشركين أي يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى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 فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا ليتفقهوا في الدين واليُثِر قومهم إذا رجعوا إليهم واليُثِر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحدرون يا أيها الذين آمنوا قاتل الذين يلونكم من الكفار واليجدوا فيكم واليجدوا فيكم غلظة وعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا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 استغفر الله لا اله الا هو لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم